تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات عملنا <تصفيق> انه يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده رسوله وبعد فما اصرع الايام يعني كنا بالامس في اول يوم في المعهد والنهاردة اخر محضرة في المعهد في الفرق الأولى فده يعني إذانا بأن الأيام سرعان ما تنقضي ونت النهاردة على وجه الأرض غدا تكون تحت الأرض نسأل الله العفو العفو طب وصلنا الحد فينا يا شباب طبعا المكان المفترض من الكتاب ده كله انتهي بس ما كنتش عارف ينتهي انتهي ازاي بس انقدروا لو ما شافع احنا وصلنا لحد فين بها نهاردة ان شاء الله رؤوس اقلام سريعا سريعا عشان بفيه المام ايه بالموضوع ان شاء الله يعني ايه هيكون فيه مجموعة امتحانات موجودة على الموقع بتاع المعهد ومجاب عنها وان شاء الله غالبا ما يكون الامتحان منها ان شاء الله بس نتذكر نهتم يعني. ماشي كده بوشرة ها. ان شاء الله تعالى اقول لان اعرفه ما فيش هاليسة والله ما وضعته إن شاء الله بكرة أسلمه لهم إن شاء الله ده أسئلة والإجابة إن شاء الله لو كان أنا كنت يعني اللي, اللي كان مفترض أنا المعلومة وصلت لي لخطأ أنا المعلومة وصلت لي لأن الكتاب ده هينتهي في 9 شهور المعلومة اللي وصلة لي إن الكتاب ده المفترض هينتهي في 9 شهور فلاقيت الكلام غير كده فده اللي خلانا يعني طبعا النحو ما ينفعش إن احنا نيجي عليه لا سيما ان دي ايه اول مرة ندرسه فلازم نقف عند كل كلمة مكتوبة في الكتاب فالمسألة مسألة اطخن الكتاب مش كام كتاب خلصت يعني مثلا في كتير من الدورات بتتعمل مثلا في كتاب معين بيخلص في مثلا في خمس ساعات فاحنا القضية مش قضية ان احنا ننتهي من كتاب بقدر ما هي القضية قضية مدى الاستعاب ومدى التحصيل من هذا الكتاب بعد يقول لك تعال اود معاي ساعتين ونخلص لك مثلا فقه المعاملات او فرق العبادات في ثلاث ساعات وبعدين فاحنا وصلنا لحد فين يا شباب ماسين اللي احنا عدينا القصة دي وليه احنا خدنا لو قلنا المعارضات فالمعربات قسمان قسم يعرب بالحركات والقسم يعرب بالحروف اللي بيعرب بالحركات ايه شباب اللي يعرب بالحركات المفرد وحركته ضمة في الرفع والفتحة في النصب والكسرة في الجر شاريكه مين في القصة دية شاريكه جمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسر لقلت جاء الطالب الطالب فاعل هو مفرد يبقى مرفوع بالدام يقابله جاء الطلاب الطلاب جمع تكسير مرفوع بالدام يبقى جاء الطالب جاء الطلاب قابلت الطالب مفعول به منصوب بالاية لانه مفرد يقابله قابلت الطلاب برضو مفعول به منصوب بالفاتحة لانه جمع تكسير اقول سلمت على الطلاب على الطالبي اسم مجرور علامت الجر الكسرة لأنه مفرد. سلمتوا على الطلاب اسم مجرور علامت الجر الكسرة لأنه جامعة تكسير. إذا بيشترك المفرد وجمع التكسير فيه الرفع والنصب والجر يرفع بالضم وينصب بالفتحة وجر بالكسر. طيب. جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم ما زاد على مفرده ألف وتاء مسلمة مسلمات طبيبه طبيبات فلاح فلاحات. يرفع بالضمة ينصب يجرب الكسر أهم نقطة في المسألة دية إنك تعرف إن جمع المؤنس بيتنصب بالإيه؟ بالكسرة عشان كده قديماً كانوا يقولك اكسر للبنت ضلع، نقولش اكسر للولد فالبنت عايزة كسر فقول إن الحسنات يذهبن السيئات بل الحسنات اسم إن منصوب علامة النصب الكسرة قابلت الأمهات مفعول به منصوب علامة النصب يجي لك في الامتحان يقول لك مثل لما يأتي مفعول به منصوب بالكسره ما تقولش باده خطا في السؤال ده طباعه شوف ما فيش حد بيراجع وراهم طب مش قصة اللي هي بتتقال ديت لا اكتب عندك القصص دي لان هتلاقيها في الامتحان مفعول به منصوب بالكسره اللي هو مين جمع المؤنث جاء ينصب بيه بالكسره اذا المفرد يرفع بالايه معايا كده انا ايه كلام من طرف واحد ده الرجاله تنام على طول ها المفرد يرفع بالايه وينصب ويجر شريكه مين جامع التكسير يرفع وينصب ويجر رجل رجال ولد اولاد قلم اقلام كرسي كراسي سرير اسرة دي اسمه جامع ايه جامع تكسير الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء يا رب الايه بالحركات يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون اقول يشرح المعلم الدرساء يشرح فعل مضارع مرفوع علامة رفقه الضم لن يشرح يبقى يشرح فعل مضارع منصوب علامة نصبه بالفتحة لانه صبخ بعدات نصب لم يشرح فعل مضارع مجزوم علامة الجزم السكون لانه صبخ بايه بلم اذا الذي يعرب بالحركات أربع أشياء اسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث والفعل المضارع الذي لم يتصل بأخره شيء. نشباب طيب. المعرب بالحروف الذي يعرب بالحروف يا شباب. أول شيء المثنى. المثنى هو إيه؟ ما زاد أو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون. مسلم زائد الف ونون تساوي مسلمان مش كده مسلمة والف ونون تبقى مسلمتان فالمسنة دل على اثنين او اثنتين بزيادة الف ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالة النصب والايه والجرب طيب انا هكتب ينفع هكتب؟ ولا نكتب بأخواننا المسنى هو المسنى أنا أكتب اللي بتقول ما دل على اثنين او اثنتين بزيادة الف ونون او ياء ونون في حالة النصب والجر على مفرد طيب معلم زائد ألف ونون تساوي معلمان زائد ياء ونون تساوي معلمين يبقى هذا يرفع بالإيه بالالف طب بالألف ده حركة ولا حرف حركة ولا حرف حرف يبقى يعرف بالحروف يبقى أول جاء المعلمان قابلت المعلمين سلمت على المعلمين نعرب جاء فعل ماضي مبنى على الفتح لعدم التصليه بشيء المعلمان فاعل مرفوع على مترافع الألف لأنه مثنى طيب الجملة الثانية قابلت قابلت قابل فعل ماضي مبنى على السكون التصلي بتاء الفاعل والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل والمعلمين مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى إذن المثنى يرفع بالإيه؟ بالالف وينصب بالياء باليا. سلمت على المعلمين برضو اسم مجرور علامه الجر الايه الياء اذا المثنى مدل على اثنين او اثنتين بزياده ألف ونون او واو ونون يرفع بايه او ياء ونون يرفع وينصب ويجر هات لي مثال مرفوع بالالف ها طيب امتى يبقى مرفوع بالالف لو كان فاعل او كان مبتدا او كان ماش فادول أقول المجتهدان ناجحان أو جاء المجتهدان قابلت المجتهدين سلمت على المجتهدين يبدأ إيه؟ يعرب بالإيه؟ بالحروف والحرف هو والإيه؟ الألف رفعا والياء نصبا وإيه؟ وجرا طيب جمع المذكر هو إيه؟ ما دل على أكثر من إيه بأه؟ لا من اثنين بس لان لو قلت اثنتين بقى جمع تكسير بجامع يبقى جمع مؤنث سالم يبقى يدل على اكثر من اثنين بزيادة واو ون او يا ون على مفردها بقول فلاح زائد واو ون تساوي فلاحون ويا ون تساوي فلاحين يرفع بالواو وينصب بالياء ويجر بالياء نفس المثال جاء المعلمون قابلت المعلمين سلمت على المعلمين دي اين مثنى معلمين ودي معلمين جمع يبقى جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا ضم اتصالي المعلمون فاعل مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم قابلت نفس اللي اتقال هنا اتقال هنا خلاص يبقى بالحركات عندي المفرد يرفع بالايه المفرد انا بقول بالحركات المفرد يرفع بالايه وينصب ويجر ويجر بالكسر طب شريكه مين جامع التكسير يرفع وينصب ويجر المساله جاء الطالب هنا جاء الطلاب او الطلاب قابلت الطالب قابلت الطلاب سلمت على الطالبي سلمت على الطلابي يبقى ده مفرد وده جمع تكسير ونفس الإيه؟ نفس الاعراض اذا يعرب بالحروف ويعرب بالحركات بالحروف عندي المثنى وعندي ايه؟ جمع المذكر. إيه كمان موجود في الكتاب؟ الأفعال موجودة؟ الأسماء ولا لا الأفعال؟ الأسماء الخمسة تعال نشوف الأسماء الخمسة مين عارف الأسماء الخمسة هي إيه؟ أب، أخ، حم، فو، ذو خلاص؟ احنا بنقول بن نحفظها بهذا الشكل أبوك أباك أبيك أخوك أخاك أخيك حموك حماك حميك فوك فاك فيك ما فيه زوك زاك زيك بقى في زو زا زي كل دول فيهم يا شباب حرف الواو جيب هذا بيرفع بالإيه؟ وده ينصب بالإيه بالآلف ويجر بالياه إذن الأسماء الخامسة ترفع بالواب. ترفع بالواه وتنصب باليال. بالآلف وتجر بالياه أقول قابلته يبقى أختار من هنا لو وضعت فاعل جاء أختار من هنا أقول جاء أبوكا جاء أخوكا جاء حموك. ماشي الجر أختار من المربع الثالث نقوله أبوك أباك أبيك أخوك أخاك أخيك حموك حماك حميك فوك فاك فيك ذو ذاذي ذي الامتحان أقول لك مثل لما يأتي اسم من الأسماء الخمسة مرفوع اسم من الأسماء الخمسة مرفوع ثم جايب ده في الأول وجايب له خبر أو جايب فعل قبله ويكون هو فاعل أو الجاء أبوك أو أبوك كريم أخوك كريم أخوك عطوف خلاص؟ يبقى عندي بالحروف كم حاجة اقرأ المثنى وجامع المذكر السالم والأسماء الخمسة أب وأخ وحم وفوق وذو طبعا هناك شروط لاعراب الأسماء الخمسة هذا الاعراب اللي ترفع بالوا وتنصى بالألف وتجرب الياء أن تكون مفردة وأن تكون مكبرة ما تكونش مصغرة ما قلش بني وأن تكون مضافة وإضافتها الغرياء المتكلم إذا لو قلت أبوك كريم أبوك كريم وأبي كريم ده سؤال مهم فين الأفعال الخمسة هنا آخر كلام آخر كلام الله يبارك فيك قلنا السؤال ده قبل كده أبوك من الأسماء وأبي من الأسماء الخمس الفرق ما بينهم إن ده يعرب بالحروف وده يعرب بال بالحركات أبوك تعرب مبتدا مرفوع بالواء وأبي تعرب مبتدا مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم إحنا بنقوله عشان الأسماء الخمسة تعرب بالحروف لابد أن تكون مفرد ما تكونش مسنا ولا جمع وتكون مكبرة ما تكونش مصغرة وتكون مضافة وإضافتها الغرياء المتكلم طيب لو فقدت شرط من دول هي أسماء خمسة برضه بس تقرب بالإيه بالحركات يبقى ما يجيب لك سؤال في الامتحان أبي كريم أبوك كريم ما الفرق اذكر الفرق فيما تحته خط تقول ده أسماء خمسة وده أسماء خمسة بذب الحروف وده بالإيه بالحركات لأن ده اكتمل الشروط وده لم يستوفل إيه الشروط خلاص شباب وضحت كده الأفعال الخمس نمسح. طيب الأفعال الخمسة عشان أقول إن أي فعل من الأفعال الخمسة لابد يتوفر في شرطين. كلموا معي. اللي بيتكلم من طرف واحد لو بينزل جواهر الناس تسيبه وتنمو وتفصل منه صح؟ فلازم اللغة تبقى لغة حوارية أنا أكلم وأنت تفصل معي. الأفعال الخمسة الأفعال الخمسة عشان يا شباب أقول إن الفعل دو من الأفعال الخمسة سأجيب لك قطعة وإلا استخرج فعل من الأفعال الخمسة استخرج اسم معرب بعلامة فرعية اسم معرب بعلامة أصلية فعل مضارع الاستخراج هو الشغل الصح لكنها تحفظ لي بقى تقولي الأفعال الخمسة كل فعل ما اصل بقى لفريستينا وهو الجماعة ويقى المخططة اقول لك استخرج ما تعرفش تستخرج هاجه اقول لك مثل ما تعرفش تنفي صح؟ تمثيل حرام ولا حلاقات ها؟ بعد 25 اناير برضو حرام الأفعال الخمسة عشان اقول ان اي فعل ان الأفعال الخمسة لابد يتوفر في شرطين واحد تكون فعل مضارع اتنين يتصل بواحدة من دول ألف الاثنين أواو أو الجماعة أويا المخاطب أما أقول يشرحان شرحان هذا فعل مضارع واتصل بألف الاثنين يشرحون فعل مضارع واتصل بهو الجماعة تشرحين فعل مضارع واتصل به المخاطب طيب ببقى فعل خمسة يا شباب كل فعل مضارع اتصل به من يقول آلف الاثنين او هو الجماعة او يا المخاطب طيب هما دول كم دول تلاتة ليه سموهم افعال خمسة ها لا مخاطب وغائب مخاطب وغائب ومخاطب بقول يشرحان وتشرحان يشرحون وتشرحون ومفيش يشرحين في تشرحين بس هم كم خمسة يبقى مخاطب وغائب مخاطب وغائب وإيه؟ ومخاطب بس بقى هم خمسة لانه ممكن لك سؤال ما الافعال الخمسة هتقول لي كل فعل مضارع اعتصر بألي بيسين اوه الجماعة ويه المخاطب لماذا سميت بهذا الاسم ليه هم خمسة بالرغم ان هما مضارع اعتصر بألي بيسين اوه الجماعة ويه المخاطب اوهم ثلاثة طيب قال الله عز وجل وسارعوا الى مغفرة من ربكم صورة ايه آل عمران. طيب استخرج فعل اننا فعل خمسة قسامة ايا من الاية دي سريعة وممتاز بارك الله فيك ايه رأيك ها ها طيب موافقة موافقة مش موافقة طيب بنان عليها <تصفيق> <تصفيق> سريع دماضي نهارك زي الفول سريع دي بقى اللي بتتعامل في الامتحانات يجيب لك فعل أم ويحط لك تحت خط ويقول لك اعرب فانت تقول فعل من الأفعال والخمس نقول لابد يكون ايه ده مضارع سريع فعل أم انت تبص شوف، واو الجماعة تقول بس بقى ده فعل من الأفعال والخمس صح فده مطب طيب سارع دي تعرب ايه فعل امر ففعل الامر مبني ولا معرب مبني طب مبني على ايه اصل سارع دي يسارعون يبقى فعل امر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعه يبقى لو قلت سارع او سارع او سارعي كل دية فعل أمر مبني على حذف النون الاول اللي به بأول الجماعة والثاني بالفائل الاثنين وايه يا المخاطب خلاص يبقى فعل الأمر يبنى على حذف النون امتى اذا اتصل بأولفاه الاثنين او والجماعة وايه المخاطب يبقى اجيلك سؤال متى يبنى فعل الأمر اذا اتصل به ألف الاثنين او وايه الجماعة او يا المخاطب مشى شباب إتن عندك؟ بالمعربات بالحروف يورب بالحروف أربعة أنواع التثنية وجمع المذكر والأسماء الخمس والأفعال الخمس وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين لو أنت لاحست تلاقي مخاطب وغائب مخاطب وغائب ومخاطب اعراب المثنى قلنا اعراب المثنى يا شباب يرفع خليكم عاجل يرفع يرفع وينصب ويجر والمثال واحد جاء الطالبان قابلت الطالبين سلمت على الطالبين ما شباب طيب جمع المذكر يرفع وينصب ويجر طيب يشترك المثنى وجمع المذكر في خليك معايا هنش عايزين نحفظ. انا ازكت ايه يبي عندك تصور كده نقولنا مين شبيه مين المفرد شبيه مين جامع التكسير طيب جامع المذكر والمثنى بيتشبهان في فين في حالتين في حالة النصب والجر ده منصوب بالياء وده منصوب بالياء اذا لو كان مفعول فقول به بلازم يبقى منصوب بالياء اعراب الاسماء الخمسة الخمسة ترفع بالايه ترفع بالايه بالواو طيب أبوك أسود أبوك أسود من يعرف المثال ده أبوك أسود ها أبوك مبتدا مرفوع بالواو لأنه الأسماء الخمسة والكاف ضمير متصل مبني في محل الجر مضاف إليه أبوك مبتدا خبر أبوك إيه الله يسامح يبقى الخبر أبوك إيه أبيض ماشي أزرق من البر نخليه أبيض خلاص يبقى الأسماء الخمسة ترفع بالواو مش بالواو, بالواو وترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر يجي لك في الامتحان ولك فراغ فاكه فراغ أو اغسل فراغ وأكمل باسم من الأسماء الخمسة ولا اغسل <تصفيق> اغسل ايه اغسل فاكه فعل امر وفاكه مفعول به منصوب علامة النصب علامة النصب الالف احنا قلنا الاسماء الخمسه ترفع وتنصب وتجر بالياء سلمت على ما تقولش على ابي سلمت على ابيك اخيك حميك ماشي خلاص يبقى أسماء الخمسة. أقول أقطع فراغ وأكمل بإسم الأسماء الخمسة. أقطع أباك عشان نعرف أباك إيه؟ ها بسرعة. مفعول به منصوب على لبس النصب الألف. يبقى الألف في الامتحان مثل لما يأتي. مفعول به منصوب الألف. برضه ما تعيش القصة بتاعت غلطة وما راجعوش وبسرعة وما كدش عاملين حسابهم لا. أما أقول لك اكتب عندك مفعول به منصوب بالكسرة. يبقى إيه؟ يبقى مؤنسة. مفعول به منصوب بالألف يبقى اسم من الأسماء فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون يبقى فعل من الأفعال الخمس يضربون يشكرون يعبدون تعبدون تعبدين تصومون تصومان تصومين، تسبحان تسبحون تسبحين خلاص يبقى الأفعال الخمسة الأفعال غير الأسماء الأسماء أبوك أخوك حموك لي أبوك أباك أبيك أخوك أخاك أخيك حموك حماك حميك فوك فاك فيك ذو ذا ذي اسمها إيه أسماء فرما بينهم ما بين الأفعال الأفعال هي ايه؟ كل فعل مضارع اتصل بألف الاثنين أوهو الجماعة أوهو المخاطبة ترفع ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم قال الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فين الأفعال الخامسة في الآية دي؟ لا من الأول تنالوا وتنفقوا وتحبون دي افعال مضارعه تصل بها ايه واو الجماعه طيب لن اداه نصب يبقى تنالوا فعل مضارع منصوب بحذف النون وواو الجماعه ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل كل الضمائر المتصلة بتنالوا وتنفقوا كلها في محل رفع ايه فاعل لن تنالوا البر حتى تنفقوا حتى دي بتعمل ايه بتنصب الفعل المضارع يبقى تنفقوا فعل مضارع منصوب بإيه؟ بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة مما تحبون في نون يبقى ما فيش نصب ولا جزم يبقى فعل مضارع مرفوع بثبوت لأنه من الأفعال الخمسة خلاص شباب؟ إعراب الأفعال الخمسة خلاص؟ طيب عندي بعد كده الأفعال وأنواعها الأفعال وأنواعها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون أنواع الأفعال يا شباب مين يتذكرها الأفعال في الدنيا حاجة من ثلاث يا ماضي يا مضارع يا أمر ماضي يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم ضرب نصر شرح خطب خلاص حاجة حصلت ولتحت المضارع على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده وبيبدأ بحرفة من حروف كلمة أنيتم بقول يضرب، نضرب، تضرب صح؟ والأمر ما يطلب... ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم اضرب أو اضرب اعلم اشرح افهم سبه يبقى الأفعال ماضي ومضارع يا شباب وأمر ما ضع مضارع وأمر طيب. الأفعال هي شباب من حيث الإعراب والبناء إيه اللي فيها معرب وإيه اللي فيها مبني أنا هعمل لك ملخص خفيف حتة كده خفيفة آدي الأفعال الأفعال بتنقسم الجباب لجنب قسم ماضي ومضارع وأمر الماضي مبني دائما والأمر مبني دائما يبقى مين مبني ولا معرب آخر كلام موافقة لا المضارع مبني ومعرق طيب امتى يبقى مبني يبنى الفعل المضارع اذا اتصل به احدى النونين نون النسوة ونون التوكيد نون النسوة يبنى على السكون ونون التوكيد يبنى على الفاتحة الامهات يطبخن الطعام يبقى فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسو لأغمدن سيفي في صدر بشار أهو. نون توكيد لأغمدن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد خلاص غير كده هيكون معرب معرب يعني ايه اهو يشرح تبقى يشرحه المعلم الدرس لو منصوب اقول لن يشرحا مجزوم اقول لم يشرح من الافعال الخامسة اقول المعلمان يشرحان كل ده هو معرب كل ده معرب اذا انا ماقولك في الامتحان في القطعة استخرج فعل معرب وفعل مبني فعل معرب دور على اي فعل مضارع بشرط لم يتصل بين النسوة أو نون توكيد طيب فعل مبني دور على أمر أو ماضي يا ماضي يا أمر أو مضارع اتصل بين النسوة أو نون التوكيد مشا شباب وصلفت طيب الفعل المضارع متى يبنى إذا يتصل به إحدى, إحدى النونين نون النسوة أو نون التوكيد وفعل الماضي مبني دائما مبني دائما طيب مبني على ايه يبني على الفتح ويبني على السكون ويبني على الايه ايه كمان لا الماضي طيب اما اقول جاء آه. المبني على الان بانطقه بقول جاء ايه يبقى انا مبني على ايه انا اخر حركة سبعتها من ايه فطيب قابل تو لا قابل التاء مش آخر الفعل آخر الفعل اللي قابل يبقى مبنى على السكون اتوصلت التاء طيب امول المعلمان شارح الدرس شرح يبقى مبنى على الايه مبنى على ايه اللي انت سمعته على الحاء شارح ماشي تبقى على لتصاليه بألف الاثنين. البناء اللي أنا بمطاقه بقول مبني يبني عليه باصلة أما أقول المعلمات شرحنا الدرس شرحنا الدرس شرح ما على السكوم ليه طيب أما أقول شاهدنا احتفال الثورة شاهدنا آخر حرفة في الفعل إيه الدا عليه إيه يبقى ده مبنى على السكون يتصل بناء الفاعلية وصلنا هذا لما نحفظ ما تهوبنا على الفتح ما تهوبنا على السكون ماشي يبقى أنا هقرأ الفعل جاء الحق وزهق الباطل جاء يبقى مبنى على إيه قابل تو شاهد نعم خلاص طيب اشرح ده فعل ايه امر قلنا الامر دايما ايه مد لا. قلنا مبني اشرح ده مبني على ايه ليه لعدم اتصاله بشيء اشرح طيب اسعى في الخير كالدين لافته في المسجد اخي المسلم اسع في الخير ويقول لك صوب الخطأ له اخي المسلم اسع في الخير طب ده فعل امر ما ابني ولا معرب ده ما ابني على ايه حذف حرف العلة المحلات ده في موسم التصفية اقولك ايه اشتري سجادة واخذ الثانية مجانا او اشتري واحدة واخذ الثانية مجانا. لك اشتري اشتري فعل امر واخره يا. يبقى مؤتال يبقى مبني على حسب حرف العلة ولك اشتر ماشي زي مثلا من الاخطاء الشائعة تلاقي المحل كاتب البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل اما للصواب ايه يقول البضاعة المبيعة لا ترد ولا تستبدل خلاص تبقى دلوقتي فعل الأمر يبنى على حذف العلة على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر عندي ثلاث أمثل اسعى في الخير اقض بالعدل ادعو إلى الله لما تيجي تقرأ في كتاب تلاقي مكتوب اقض وحطت كسرة هنا ادعو وفي ضم هنا اسعى وفي ايه فتحة هنا طيب الفتحة والضمة والكسرة دول ليه؟ قال لك دي عوض عن الألف المحزوف فاقض ما أنت قاض اقض هي اقضي اقضي ماشي؟ فمحطوط كسرة هي عوض عن الياء المحزوف أصلها اقضي بالعال ادعو أنا عندي الحركة لو أجبعتها تديني حرف حتى في القرآن كده صح؟ أنعم تو تو لو أنا أجبعت التاء المضمومة هتبقى واو مالكي كي هي كسرة مالكي صح؟ لو أنا أجبعت الكسرة جيب لي يا فأنا لو أجبعت الحركات دي هتتديني الحروف بتاعته فيقول لي مثل لمياته فعل أمري مبني على حذف حرف العلة أقول له إسعى في الخير اقضي بالعدل أدعو إلى الله طيب فعل الأمر مبني عليه كمان مبني على حذف النون امتى اذا اتصل بألف الاثنين او او الجماعة او يا المخاطب اقول صوم رمضان صوموا رمضان صومي رمضان اطيع ربكما اطيعوا ربكم أطيعي ربك كل ده هو أمر مبني على حذف النون ليه؟ تصالوا بألف الإسنين تصالوا بأول جماعة تصالوا بألمخاطر خلاص؟ وصل شباب يبقى عندي الأفعال ماضي ومضارع وإيه؟ خليكم معايا هم ماضي ومضارع وإيه؟ الماضي مبني والأمر مبني يبنى على السكون ويبنى على حذف حرف العلة ويبنى على ايه؟ حذف النون المضارع مبني ومعرض متى يبنى اذا اتصل باحدى النونين نون التوكيد او نون النسوي بعضكم لما يجي يجيب مثال للمضارع المبني يجيب ماضي يقولك المعلمات شرحنا الدرس شرحنا ماضي يقولي يا شرح انا المضارع يبقى ركز وانت بتقرأ عشان تفرق بين الماضي والمضارع ويهي الان واصلة يا شباب <تصفيق> عنش احنا بنجري النهاردة يعني اللي احنا ما ادركناهوش واحدة وحدة النهاردة بقى لازم ندركه مرة واحدة الامتحان كالآتي طب نخلص وبعد كده نقول الامتحان لا لا لا امتحان يكون فيه سؤال مقالي وسؤال استخرج وسؤال اكمل وسؤال صح وقت مع تصويب الخطب يعني مثلا هنقول مثلا من علامات الاسم الجر وا وا وا وا ماشي؟ هقول لك مثلا يجتمع التعريف والتنوين في كلمة واحدة، صح ولا خطأ؟ زياء الاضغام في كلمة واحدة، صح ولا خطأ؟ ما يجيش في كلمة واحدة؟ آخر كلام؟ يبقى ظهر إيه؟ حل ظهر حلقي؟ ها؟ اللي هو صنوان وقنوان وبنيان وماشي خلاص هم؟ ها؟ سؤال مقال يقول لك مثلا عرف المسنى وإعرابه مع التمثيل. لم هو <هل> فهل فهل فهل فهل فهل. مثلا يعني أقول مثلا ما دل على اثنين أو اثنتين بزياد ألف ونون أو ياء ونون إعرابه يرفع بالالف وينصب ويجرب الياء مثال جاء الطالبان قابلت الطالبين سلمت على الطالبين مش مشكلة على المسنى أبشر طال عمرك. نواصب المضارع. نواصب المضارع المشهور وإحنا عارفينهم أن ولن وكي وحتى ولام التحلي. ولام الجحود والجواب الفاء ليها فاعل صرفية والواو وأو. في أربعة بينصبهم. المضارع بنفسه يعني ايه ادوات تنصب بنفسها هي سبب النصب اما اقول اطمع ان يغفر لي اطمع ان يغفر لي يقول لي استخرج فعل مضارع منصوب ادور على ايه على اداه النصب اطمع ان يغفر فين اداه النصب ان إيه اللي نصب يغفر أن يبقى سبب النصب أن عشان كده ما تقرأ في الكتاب يقول لك أدوات تنصب بنفسها يعني هي سبب النصب خلاص وأخاف أن يأكله فين الفعل المضارع يأكل فين أدوات النصب وعلامة النصب الفتح إني لا يحزنني أن تذهبوا به فين الفعل المضارع تذهبوا كده تذهبوا صبقة بايه بان طيب ده ما نصب بايه ها ممتاز ده النون ليه لأنه من الأفعال الخمس لن لن نؤمن لك لن نؤمنا خلاص لن نبرح عليه عكفيه لن تنال البر إذن أداه من أدوات النصب فهي حرف جواب وجزاء نصب ويشترط لنصب المضارع بها ثلاثة شروط أن تكون إذن في صدر جملة الجواب أقول لك سأكتهد في دروسي إذن تنجح خلاص سأكتهد في دروسي تقول إذن أنجح إذن الأدوات اللي بتنصب بنفسها إيه أربعة اللي هي أن ولن وإذن وكي هيجي لك سؤال مثل لما يأتي مضارع منصوب بأداة تنصب بنفسها اكتب عندك مضارع منصوب بأداة تنصب بنفسها هقول إيه لن نبرح لن نؤمن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا ماشي شباب طيب في أدوات بتنصب بأن مضمرة وجوبا أخلي بالكم من الأداة دي أول أداة من الأدوات اللي بتنصب بأنمو دمر وجوباً أداة اسمها يا شباب لام الجحود أعرفها إزاي خلي بالك الحتة دي كتبها عندك في الكتاب أعرف لام الجحود إزاي خد المعادلة دي ما كان أو لم يكن او ما كنا ده بيسموه يا شباب كون منفي يعني كان منفية زائد اسم كان ان وجد زائد اللام زائد المضارع المعلة دي كلها في الاخير هتسوي مين هتسوي لام الجحود تقول لي الدين ميساك اقول لك ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ينزل الخبيث من الطيب آدي ما كان وآدي اسم كان وآدي اللام وآدي يذر يعني إيه أن مضمرة يعني في بعد اللام أن نستخبئ أصل الكلام ما كان الله لأن يذر المؤمنين لأن يذر فما باجي أعرف يذر بالفعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد مين بعد لام الجحور اعرف لام الجحور دي ازاي اهي المعدلة اللي بتجي فيها هنا ما كان الله ليطلعكم على الغيب ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم كل دي سببا لام الجحور <تصفيق> لام <الـ تصفيق> لام, <الـ تصفيق> لام الجحور عند اتنين فاء السببية فاء السببية دي اعرفها ازاي قبلها جمله. الجمله دي تدل على نفي او طلب زائد الفاء زائد المضارئ الطلب ده أمر نهي تمني ترج دية المعادلة اللي بتيجي فيها من فاء السببية خلي بالك قال الله يا ليتني كنت معهم فأفو زاء دي جملة قبلها هي تدل على الايه تمني ودفاء السببية ودي أفوز فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا قبلها جملة هي يد استفامه طلب ودي الفاء ودي الفاء للمضاع عندي خدنا لام الجهود وإيه وفاء السببية ويكتب السؤال عندك مثل لما يأتي مضارع منصوب بعد إيه لام الجحود مضارع منصوب بعد دفاء السببية يعني يخل شوق إليه الشباب يعود يوما فأخبي, فأخبي راهو بما فعل المشير قال الله لا يقضى عليهم فيموتوا ادي الفاء دي فاء السببية وقبلها ايه جملة نفي لا يقضى عليهم فيموتوا ناخد بقى شباب بسرعة كده جوازم المضارع ممكن تجو بكرة عندكم حاجة فاضية بكرة ها؟ والله المفترض والله يا اخوانا انا انا مش يعني ليس لي من الامر شيء فان شاء الله ان يعني الشيخ يتصل ولو في مجال ماشي ما كانش يبقى لا على أساس يعني الكتاب كله خلاصوس قال الدكتور الرحمن جزم المضارع جزم المضارع مساحلين <تصفيق> الصبورة بقى ركزوا معنا في جزم المضارع خلاص؟ اخليكم معي شباب يعني انا مش هتطول عليكم يعني انا عايز افرق عايز افرق ما بين ادوات الجزم وعلامات الجزم الادوات اللي بتجزم والعلامات اللي بتجزم عندي ادوات الجزء عندي أدوات تجزم فعلا واحدا يعني الأدوات اللي هكتبها هنا هتلاقي الجملة فيها فعل واحد اللي هي لم ولما ولن هي ولام الأمر باسم أدوات بتجزم كم فعل فعل واحد عندي أدوات تجزم فعلي احنا بنقسمها ثلاث أقسام امبراطورية الهمزة إن وأين وأيان وأي وأينما كل دول بدئين بالإيه؟ هلوين دول؟ طيب امبراطورية مين؟ من ومهما وما ومتى وبعد كده عندي حيثمة وكيفان المجموعة دي لابد يكون في الجملة فعل الفعل الأولاني أو دي بنسموها اسم تاني اسلوب الشرط بيتكون من أداة الشرط زائد فعل الشرط زائد جواب الشرط من يهن يسهل الهوان عليه من اللي قال البدة ومن يكمله اللي قاله احمد بن الحسين المتنبي ابو الطيب من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت ايلامه من ادات شرط يهن فعل الشرط أصل يهون دي اي يا شباب أصلا يهون <تصفيق> والأداة الشرط دي بتجزي ما فعل صحيح ولا معتل صحيح النون مش حرف علا يبقى مجزوم بالسكون والواو دي اتحرف علا واللي هو تكره التكره التقاء ساكنين فحذفنا الساكن الأولان بقت تمان يهون يبقى ده فعل الشرط مجزوم بالسكون وده جواب الشرط مجزوم بالسكون إن تنصر الله شرط عشان ربنا ينصرنا لازم نحقق الايه الشرط ان تنصروا الله ينصركم اينما تكونوا يدرككم الموت اينما تكونوا يأتي بكم الله ان تذاكر تنجح يبقى تسمى فعل الشرط وجواب الشرط دي ادوات بتجذب فعل واحد لم يلد مجزون بالسكوت طب ما الفرق بين لم ولما في المعنى كده يعني اقول الشيخ مجاش لم يحضر الشيخ ولما يحضر الشيخ لم يحضر الشيخ يعني مش جاي يعني خدوا حاجتكم وروحوا لما يحضر يعني مجاش ولكن على ايه على وصول مجاش بس على وصول لم يعني مش جاي خالص لما يعني على وصول طيب مين يجيب لي مثال لمضارع مجزوم بلام الامر لينفق ذو ساعة من ساعة لينفق لم الأمر ينفق فعل مضارع المجزوم وعلامة الجزم السكون إذن دي أدوات دي اسمها إيه أدوات بتكزم كم فعل دي فعل ودي إيه فعلية طيب علامات الجزم بقى. دي أسهل من اللي في الكتاب علامات الجزم كم علامة يا شباب ثلاثة السكون وحذف حرف العلة وحذف النو يجزم بالسكون إذا كان الفعل صحيح الآخر وحذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر حروف العلة مجموعة في كلمة واي الواو والالف والآه واليا حذف النو لو كان من الأفعال الخمس تعالوا نشوف الكلام ده من يزرع الشوك يجن الجراح فين الأداة اللي بتجزم يا شباب من من دية بتجزم كم فعل خليكم معاي كم فعل بسم الأولاني فعل معاي بسم الأولاني فعل وسم الثاني فعل جواب أداة شرط دية بتجزم يبقى الفعل اللي الوراء لازم يكون تعالوا نشوفوا يزرع صحيح ولا معتل؟ يبقى حطوا ناس تكونوا يقول فعل شرط مجزوم وعلامة الجزم طيب يجن أصلها إيه؟ يجني يجني بس من جزمته على أنه جواب الشرط؟ يبقى نجزمه بحاس حرف العلم أينما تكون يأتي بكم الله لو جيت بصيت في المصحف هتلاقي يأتي ديت التاء عليها سكون ولا تحتها كسرة تحتها كسر راجع كده مصحفة تحتها ايه عوض عن مين عن الياء يبقى اينما دي اداة شرط تتغذب كان فعل فعل ايه تكون فعل شرط مجزوم وعلامة جزمه ليه لانه من الافعال الخامس يأتي جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه لأنه معتل الآخر وصلت يبقى الفعل لو كان صحيح الآخر يجزم بإيه بالسكون وإذا كان معتل الآخر ولو كان من الأفعال الخمسة من يتق الله يجعل له من أمره أنا سمع مخرجة بس سوء تغيرها بقى يخرج. يجعل له من أمره يسر لو جيت فتحت المصحه فلاقي الطاقه تحتها ايه كسر من وبتجزم وحطت كسر ممكن تكون دي دخول والفتحه المقدّرة وحذف النون صح حذف الايه النون لو قملا فعل الخمسه لن تنالو يعني فعل مضارع منصوب على نصبه حاس في النون لأنه من الأفعال الخمس. كم بدنا زن الرقم؟ مشوار طويل. ولا. بنقدر شفاءنا، بس مستوعدين في الجريان. صبورا. صلى الله وسلم ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ننظر إلى هذا المثال ونخرج فعل الشرط وجواب الشرط إلى من تشتاق من الإخوان أشتاق الكلام ده سيارته صحية فين أداة الشرط من فين فعل الشرط تشتاق طب ده فيقلي صحيح ولا معتل صحيح يبقى القافة حطت عليها ايه سكون طيب الالف دية الاف مادية ولا مش الاف مادية وحروف المادة كلها ايه سكنة واللغة العربية تكره التقاء يبقى الصحابة اقول الى من تشتاق من الاخوان اعمل ايه اشتاق وصلة دي جبنا لها مثال من القرآن قبل كده التقاء الساكنين في القرآن في الجزم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب لم يكن دي أصلها إيه يكون مجزوم بالإيه بالسكون والواو حرف ساكن والواو العربية تكره فحذفنا الساكن الأولاني بقت لم يكن حد يجب مثال شبيه حتى إذا أخرج يده لم يكد يراها يصلها لم يكاد يراها ماشي من يذاكر ينال ما يتمنى صوب الخطأ يبقى تصوب الخطأ فين؟ الأول نحدد الخطأ فين؟ الخطأ فين؟ في ينال فعل صحيح. يبزمن بالإيه؟ بالسكون والالف ساكنة. يبقى في سكين ورباع. تبقى إيه؟ من يذاكر ينال؟ من يذاكر ينال؟ يبقى عنده دلوقتي أدوات النصب وعلامات النصب. وأدوات الجزم وعلامات الجزم لابدنا نفرق بين الأداة التي تنصب والعلامة التي تنصب والأداة التي تجزم والعلامة التي تجزم طبعا يعني اللي عنده سؤال قلبه فيما يخص أي شيء ذاك ده طبعا يعني سامحونا على التقصير في حقوقهم طوال هذه الفترة فإن كان من صواب فمن الله وحده وإن كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان ويعني ربنا يعفو عنا جميعا. فكنا نتمنى بصالح يعني أنا عن نفسي كنت أتمنى أن أنا إيه يعني أبذل معكم مجهود أكبر من كده ولكن يعني كان ظروفكم هي انتخابات شوية وانقطاع شوية و... والمواعيد كده يعني فإن كان في العمر بقية وطولنا مع بعض يعني طروا خيرا إن شاء الله بس يسمحونا على التقصير فلو حد عنده أي مسألة يسأل اللي خص الامتحان قلنا الامتحان هيبقى بأربع أسئلة يعني سؤال مقالي سؤال استخرج سؤال صوب الخطأ أو صح وخطأ وسؤال أكبر سؤال ما السيني كده يعني ومش هيخرج الكلام عن إيه عن اللي انتوا هتجدوه موجود على إيه على الموقع فغالبا ممكن نضع أسئلة على كل الكتاب وإجابتها على كل الكتاب يعني كل الأسئلة اللي تجدوها على الموقع لها نموزة بإجابة فإن كان الأخوة رؤيتهم إن إحنا هنكمل الكتاب فيما بعد فيبقى الامتحان لحد ما أخذنا رؤيتهم إن الامتحان الكتاب كامل يبقى تستعينوا بالله بقى وتحفظوا الأسئلة وطبعا أي حد عايز أستفسر تليفوني معاكم فـ الليه؟ كده؟ الامتحان إمتى؟ 14 4 يعني قدامنا دي <تصفيق> <تصفيق> ارفع شكاياتك الى المسؤولين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لو في يوم انا هاجي انا ما عنديش مشكلة لو الاخواننا قرروا ان في يوم نكمل نكمل يعني اخونا محمد يبلغني وابلغ او هو يبلغني ويبلغ قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم وطلاله بركاته وكرر اعتذاري على التقصير في حقكم حقوقكم السلام عليكم وطلاله بركاته Allahu emanet olun, Allah'a